ومن أوضح الصور اليوم من صور الطاغوت الذي آمن به كثير من الناس وكفروا بما أمر الله تعالى من الإيمان به هو الحكم بغير ما أنزل الله والحكم بما يسمى الآن بالقوانين الوضعية وبما يسمى الآن من أنواع المفاهيم الجاهلية مثل الوطنية أو الديمقراطية والديمقراطية هي حكم الشعب بالشعب وهذا كفر لأن الواجب أن يكون الحكم لله ولا يجوز أن يكون الحكم للشعب وهذا مما التبس على كثير من الناس اليوم حتى على كثير من المثقفين وش فيها الديمقراطية دع الناس يختارون الحاكم هايكم بالاستبداد نقول أنت فهمت الأمر خطأ نحن لا نتكلم عن الآليات والوسائل وكيف يختار الآليات تنصيب الحاكم الآليات مسألة تفصيلية يرجع بها كانت جائزة شرعا فهي جائزة سواء كانت من آليات الديمقراطية أو لا لكن الإشكال في أصل دين الديمقراطية وهو أن الحكم أي أن التحليل والتحريم ليس لله ولا يجوز أن يكون لله عنده وإنما يكون للشعب فالمسائل في تحليلها وتحريمها يرجع فيها إلى الشعب الشعب يفوض أناس ينتخب يرشح أناس فيدخلون في ما يسمى بالبرلمان وهؤلاء ينوبون عن الناس ثم تعرض المسائل عليهم وهم الذين يحللون أو يحرمون هل نسمح بإقامة المساجد نعرضها بالتصويت هل نسمح أو لا نسمح ببيع الخمر نعرضه للتصويت طيب هذا حرام في الشريعة والمساجد مشروعة ومأمور بها هل نجعل الإسلام هو دين الدولة نجعل الحكم الى الشعب ما يجوز أن تجعل الحكم الى الناس الحكم لله فالإسلام هو الحاكم وليس المحكوم يختاره الناس أو لا يختارونه فهذا انحراف وحكم بالطاغوت والصواب والتسليم والاستسلام لامر الله تعالى ولا يجعل امر الله تعالى غير نافذ الا بموافقه هؤلاء اذا وافقوا او منعوا ان منعوا رد وان وافقوا فقد اكتسب القوه بامرهم هم وموافقتهم هم لا بامر الله سبحانه وتعالى الثابت في الكتاب والسنه وهذا هو مكمن للحراف وهذا هو الطاغوت الذي يجب الكفر به إضافة إلى بقية المسائل هل يسمح للمرأة أن تغطي وجهها او لا في الأماكن الآمة؟ هل نسمح بالاختلاط او لا إلى آخر من المسائل التي يعونها؟ وقد توسع أولئك إلى مسألة هل, هل يسمح بدور البغاء؟ هل يسمح بي بي بالقنوات الفضائية التي تنشر الرذيلة أو لا؟ هذه المسائل وهذه الضوابط يرجعون فيها إلى دينهم إلى, إلى الإله الذي يعبدونه من دون الله فيحتكمون إليه من دون الله وهو الطاغوت الذي هو الديمقراطية الذي هو عبادة البشر فالديمقراطية هي دعوة الناس إلى عبادة غير الله إلى عبادة البشر أن البشر هم الإله الشعب هو الإله الذي يعبد فيسمع له ويطاع دون ما عداه